فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحليث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا